اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من كل احصى فناء عليك انت كما اثنيت على نفسك